Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Alif Lam Mim.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 أَوْلِيَاءُ اللَّهِ حَفِيظُونَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيف من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسب ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من نحيص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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَرَو respectively العذاب يقولون هل إلى ما من سبيل